أحسن من المحيض من نساءكم إن رتبتهم إن رتبتهم فعدهن ثلاث أشهر واللائي لم يحض وأولاء الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن وما يتقى الله يجعل له من أمره سرا وما يتقى الله يجعل له من أمره سرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنهن من حيث سكنتم من ووجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعنا ففَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُمْ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِمْ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر سرا سيجعل الله بعد عسرين سرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وك أن عاقلة أمرها خسراء عدا الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعمل الصالح من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها أبداً، قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بين انه لتعلموا لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما